<تصفى> <تصفى> <تصفى> <تصفى> أعاصير العطاش العطش والطف وأمه اسمها هاجر وريق الطفل ما بلاه سوى دمعة ودم عمّة ويتمرغ بجذب الأرض وهاجر في المدى تناظر وتدعي ربها وتركه عزيمة تفرغ الهمة يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر يناديها الصفا وتسعة بقلب مومن طاهر ولا تلمح سوى المر وتسع راجعًا يما ولا تلمح سوى المر وتسع راجعًا يما سبع مرات وهي تسعة وما لها كابر كبر سبع مرات. وهي تسعى وملها كله كابر وسمعت صوت يبشرها قليلك صار يا جم وسمعت صوت يبشرها قليلك صار يا جم أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أنا جبريل أرسلني إليك الواحد القادر أفجر تحتها زمزم وهي بكفوفها تزمى أفجر تحتها زمزم وهي كفوفها تزمى أصير العطاش والطفل أمه اسمها هاجر أريق الطفل ما أللها سوى دمعة روت يا أمر بامر الخالق القاهر روت يا أمر تواس ماعيل بامر الخالق القاهر زلال وطاهر وشافي وذمة تبريل ذمة وطاهر وشافي وذمة بري الذمة وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر وبكر وزمزم جود هالدنيا وجود الحاضر رسالة قالها جبريل عن الله وزالت الغم رسالة قالها جبريل عن الله زالت الغم أو جبراهيم خليل الله الوادي مع شبو زاهر أو جبراهيم ليل الله الوادي مع شبو زاهر وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة وسجد لله حمد وشكر وبنى الكعبة وبنى الأمة. I smell her